بسم الله الرحمن الرحيم ما على الرسول الا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا انتفحون يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدل لكم تسؤكم وان تسالوا عنها حين ينزل قران تبدل لكم عس الله عنها والله غفور حليم وَسَأَلَهُمْ قَوْمٌ مِّن قَبْلِهِمْ ثُمَّ أَشْبَحُوا بِنَا كَافِرِينَ مَا جَاءَ اللَّهُ مِن دَهِيْرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيْلَةٍ وَلَا حِمَى وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَثُرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ